قَالَت لَهُم مُسُلُهُم إِن نَّحلُ إَِّا بَشَرُ مِلُكُم وَلَكٍِ قَالَت لَمسُلُهُُمكِ نحلُ على من يشاء من عباده ولكن الله يكن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّفْعَلَ شَيْئًا وَإِن كُنَّا نَفْعَلُهُ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا وما لنا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا ۖ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ وعلى الله فليتوتل المتوتلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو في ملتنا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرُسُلِهِمْ لَنُقْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُ النَّفِي مِنْ لَكِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ أَمْ حَادَ إِلَيْهِم رَّبُّهُمْ لَنُذِقَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ وَلَن نُّسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِ ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد واستفتحوا وخاب كل جبار بِالْعَارِق مَنْ, من وَرَائِهَا جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ مَنْ وَرَائِهَا جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ وَيَ فيه موت من كل مكان وما هو بمنيت وفيه همس من كل مكان ومن ورائه عذاب غليظ وَمَنْ وَرَاهُ عَذَابٌ غَلِيظٌ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِم مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِم أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشتدت لِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ أَعْصَارَهُمْ كَرَمَادِ شَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ لَا يَقْدِرُونَ مِنْ ما كسبوا على لا يقdirون ما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ذلك هو الضلال البعيد